من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء بريء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 ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب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 كيف وإن يضرون عليكم لا يرقبوا فيكم إلا وَلَذِمَّ يُرْضُونَكُمْ بِأَثْوَاهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ إِشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنَهُ قَلِيلَهُ فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَالُونَ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 علمون وانك ثو ايمانهم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 بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينفقون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 وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا رَسُولًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِيٌّ جَاءَ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أعمالهم وفي النارهم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولى Ain kau akan menjadi salah Ajadul musyqat al-hajj, warimahat al-masjid al-haram, kemanaman bila Allah, dan Yumul Akhir, wajahad fi sabirillah, la yastaun agud Allah, wallahu la الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربه برحمة منه ورضوان ورضوان وجن نات لهم فيها نعيم قيم خالدين فيها أبدا إن الله عوده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أعداء أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبنائكم إخوانكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالن قترفتمها وتجار وتجارت تخشون كسادها ومساكن ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتر بصو حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرةكم فلم تغن عنكم شيئا فلم تغن عنكم شيئا وضاقت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 المترجم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 لاه ولا في اليوم الآخر ولا يحرمون ما حرمه الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيدهم وهم صاغرون وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك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 كثيراً من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطن ويصدون عن سبيل الله والذين يكذون الذهب والفضة ولا يوفقونها في سبيل الله فبشّرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها فينا ارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ إن عدة الشهور عند الله إثنا عشر شهرا في كتاب الله في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلم فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركيين Kaftek, ma yuqatilun kum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 I love أنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أي يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يتأمرون. ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدا ولكن كره الله بعاتهم فثبتهم وقل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتن وفيكم سمعون لهم والله علي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 ب الكافرين إن تصبك حسنة تسهم وإن تصلك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لي صبنا إلا ما كت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 او بأيدينا فتربصوا إنا نا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لا يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم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 وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وماهم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدة خلل ولاو إليه وهم يجمعون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 وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم نار جهنم ما خان دينها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب قيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أمواله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 وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمتفكات أتتهم رسولهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يؤمن بالمعروف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 من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم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 ومنهم من عاهد الله لئن آتنا من فضله لنا صدقا لنا صدقا ولنكونا من الصالحين فلما آتاهم فَظَلُّوا بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْفَى اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ Bima أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب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 فرح المخالفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أي يجاهدوا وكرهوا أي يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب قل النار جهنم ما أشد حرا لو كانوا يفطرون فليضحكوا قل لَن ولَيذْكُو كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِذْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ فَقُل لَنْ تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أو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 ونريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا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 تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ قَالَ دِينَا فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَجَاءَ مُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ يُؤْذَنُ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَّبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ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 أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا أجد ما يوفي؟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 سيحلفون بالله لكم إذا قلبت إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومؤهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم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 دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عن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 Biahu bihssal ruhadi Allah anhum waradu an, wa adlham jannahu tjeri tptah al anhar, khalidin fiha abda. Zalik al fauz al ghaizim, w mimman haulakum min al a'rab munafquun, عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَقُوا عَمَلًا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم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 الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل عملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنت تُمْتَعِن وَآخَرُونَ مُرْجَوْن لِأَمْرِ اللَّهِ إِنَّمَا يُعَذِّبُهُمْ وَإِنَّمَا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ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 لا تقم فيه أبداً لمسجد أسس على تقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أي يتطهروا والله يحب المطهرين أَفَمَنْ أَسَسَ بُنْياً لَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ خير أم من أسس بنيانه على شفاج في النار فانها ربه في نار جهنم والله لا يهذى القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم ريبة في قلوبهم إلا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 عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ وَرَحِيمٌ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا طَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَطَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا وَظَنّ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 ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ضبؤ ولا نصب ولا مخمص ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطئون م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 بلهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا وما كان المؤمنون ليانفروا كافعاً فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة طائفة ليتفقهوا في الدين وليانفروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا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 فَرَفَّ اللهُ قُلوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ لَقَدْ جَاءَكُم رَّسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ فَقُلْ حَسْبِيَ يا الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.